إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إِنَّا ناشئة الليل هي أَشَدُّ وطأا وأقوى مقيلا إِنَّ لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمضرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا أصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبا وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَهُ وبيلا فكيف تتقون إِن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثه الليل ونصفه وثلثا وطائفة والله يقدر الليل والنار علما أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرروا ما تيسر من القرآن علما أن منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسهم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر